بسم الله الرحمن الرحيم ح م ي م تنزيد من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته ق ر آ ن ا ق ر آ ن ا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا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 ا ل س م ا ء الدنيا بمصابيح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 وانزل م ل ا فإنا بما ئ ك أ ر س ل ت م ب ه ك ا ف ر و ن ف أ م ا عادوا ا ف س ت ك ب ر و ا ا في ل أ ر ض ب غ ي ر ا ل ح ق و ق ا ل و ا س ل ا م من و ة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم ف أ خ ذ ت ه م و أ م ا ثمود ف أ د ي ن ا ه م فاستحبوا العمى فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في أ ي ا م النحسات ل ن د ي ق ه م عذاب الخزي في ا ل ح ي ا ة الدنيا ولعذاب ا ا ل آ خ ر ة ي خ ز ى وهم لا ينصرون موسوعه ت ب ا ا ل النابلسي فاخذتهم للعلوم ا ك ا س ل ا و و ن م ي ه اسماء الله إلى ا ل ن ا ر فهم ي ز ع و ن حتى إ ذ ا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم, سمعهم وبصرهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم ا شهدتم علينا قالوا أ ن ت ق ن ا الله الذي أ ن ت ق كل شيء وهو خلقكم أ و ل م ر ة واليه ترجعون وما كنتم تستترون أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا, ولا جنودكم ولكن ظننتم أ ن الله لا يعلم لا ل ي ع م كثيرا مما م ت ع ل و ن و ذ ل ك ظنكم النابلسي ذ ي ظ ت للعلوم فأصبحتم من ا ل خ ا س ر ي ي ن فإن ل ا م ي ن م ث و لهم وإن ي س ت ت ع ب و فما ه م من ا ل م ع ا ب ي و ق ي ر ل ع ل ه م ق ر الاسلاميه بين أيديهم وما م ا ل في س م م ا د خ ل ت من ق ب ل ه م من ا ل ج ن و ا ل إ ن س إ ن ه م كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا ا ل ق ر آ ن والغو فيه ولنجزينهم ا غ و و لعلكم ت ر ب فلنذيقن الذين كفروا الذين ل عذابا شديدا و ولنجزينهم أ س و ا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء وعداء الله النار له إلى الخلد دار جزاء ب م ا ا ك ن و ا ي ع م ل و ن ج ز النابلسي ء بما كانوا و ا ن ل ل ا ل ا م ن ا ل ج ن و ا ل ن س من ا ل ج ن والإنس نجعل م ا أقدامنا تحت ل ي ك و ن من ا ل أ س ف ل ي ن إن النابلسي ذ ي ق ل و ا ر ن ا ا ل ه ثم ا ت ت ت ق ا ا م و ل ل ع ل ي ه م ا ل م ل ا ئ ك ة أ ل ا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة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 كأنه موسوعه النابلسي للعلوم ا و ا ي ل ق ا ه ا إ ل ا ذو حظ ظ ع ي م وما ي ل ق ا ه ا إلا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 لا ت س ج د و ا ل ل ش م س و ل ا ل ل ق م ر و ا س ج د و ا ل ل ه ا ل ذ ي خ ل ق ه ن إن ك ن ت م إ ي ا ه تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنار وهم لا يسامون ومن آ ي ا ت ه انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء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 وإنه ب م ا ت ع م ل و ن بصير إن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب ا ل ذ ك ر للعلوم م جاءهم ا وإنه ك ت ا ب ز ز ي ا ل ب ا ط ل من بين يديه و ل ا م ن خلفه ت ز ي ه من حكيم حميد ما يقال لك إ ل ا ما قد قيل للرسل من ق ب ل إ ن ربك لذو م غ ف ر ة وذو عقاب ه ل ي ولو جعلناه ق ر آ ن ا أ ع ج ب ي ا لقالوا لقالوا لولا فصلت آ ي ا ت ه أ ع ج م ي قل هو موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه وقر, وقر م عما أولئك م ن مكان بعيد و ل ق د آتينا م و س ى ا ل ك ت ا ب ف خ ت ل ف ف ي ه و ل و ل ك ل م ة س ب و م الاسلاميه م ا س م ن ء م ل ل ه الحسنى و شركه ا ل ه د ل شركه دعويه غير ر ب ح ب ه ذات مضمون اجتماعي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 إ ل ي اليه يرد علم ا ل س ا ع ة وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من أ ن ث ى ولا ولا تضع إ ل ا بعلمه ويوم يناديهم أ ي ن شركائي قالوا قالوا ا ذ ن كما منا من شهيد و ظ ل عنهم م ا ا ك ن و ا ي د ع و ن من ق ب ل و ظ ن و ا ما ل ه م من م ح ي ص للعلوم ا ا يسأم إ ن ن من س ا د ا ا ء خ ي ر إ الاسلاميه ر قنوط و ئ ن ن أ ذ ق ه ر ح ة منا من بعد ضراء بعد ل ي ق و س و ن ه ذ ا ل ي و م ا أضم ا ل س ا قائمة ع ة و للعلوم ن رجعت إ ا ل ا س ل ا م ن ه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 كان من عند الله ثم كفرتم به من أ ض ل ممن ن هو في شقاق بعيد سنريهم آ ي ا ت ن ا في ا ل آ ف ا ق وفي أ ن ف س ه م حتى, حتى يتبين لهم أنه الحق أو. اولم يكفر ربك انه على كل شيء شهيد الا انه في مريه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط